وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أرسله الله سبحانه وتعالى لاهاديا ومغشرا ونذيرا وي وسراجا منيرا فهدى الله به القلوب وانال الله به العقول وفتح الله به اعبنا عميا وآذانا صمى وقلوبا غلفا اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم جميعا أيها الأحباب الذين استمروا معنا في دروسنا هذه في هذه الدورة العلمية بشرح كتاب الأصول الثلاث نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم جميعا ونسأله جل وعلا أن يعلمنا وإياهم العلم النافع ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيد إخواننا في هذه الغرفة وفي غيرها من الغرف من علمه جل وعلا وصلنا وإياكم أيها الأحباب وصلنا في شرح بعض العبادات التي ذكرها المؤلف محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في في كتابه الأصول الثلاث ولشرح هذه العبادات أيها الأحباب لا بد من لأن معرفة العبادة و أن تفهم على الفهم الصحيح هي التي تدفع الإنسان إلى طريق الحق فالفهم لا بد منه ولذلك قال الله جل وعلا فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثه أي لا يفهمون حديثه بينفع على الإنسان أن يفهم هذه العبادات على فهمها الشرعي، فمن فهم العبادة على فهمها الشرعي الشرعي وصل إلى الحق بإذن الله سبحانه وتعالى، ومن هذه العبادات التي وقع الناس فيها اليوم وقديما وأشركوا مع الله سبحانه وتعالى بهذا النوع من أنواع العبادة على وهي عبادة الذبح. قال المؤلف رحمة الله جل وعلا عليه ودليل الذبح.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 هذه الآية عظيمة ذكرها الله جل وعلا في سورة الأنعام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله وأصل هذه الكلمة كلمة الذبح. هي أصلها الشق أو الشق أصلها الشق كما قال علماء اللغة أصلها الشق أي شق حلق الحيوانات والذبح بالكسر هو المذبوح والذبح بالكسر هو المذبوح أي الحيوان المذبوح كما قال جل وعلا وفديناه بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم أتمنى من الأخوة أن يركزوا معنى في الدرس ولا يشغلوا في التكست بارك الله فيه وفديناه بذبح عظيم يعني بكبش عظيم الله جل وعلا أبدل بدل إسماعيل بكبش كما قال سبحانه وتعالى يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى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 أفدا إسماعيل بكبش عظيم أي بدل إسماعيل الله جل وعلا هيئ ذلك الكبش فذبح بدل إسماعيل وأيها الأحباب أن الذبح في الشرع معناه ما يذبحه الإنسان تقربا إلى الله سبحانه وتعالى من الأواحي والعقيقة أو الهدايا أو إطعام للفقراء والمساكين كصدقة وغير ذلك والمراد بقوله جل وعلا قل إن صلاة وتأمل معي يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة تأملوا معنا جميعا حيث يقول سبحانه وتعالى قل أيام محمد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وهذه الآية نزلت حين دعا المشركون النبي صلى الله يذبح لغير الله او ان يعبد غير الله فالله سبحانه وتعالى قال هنا في ردا عليهم بقوله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين فمعنى النسك الذبح، كما قال الإمام المفسر ابن كثير رحمة الله عليه بقوله جل وعلا قل إن صلاتي صلاة يأمره تعالى يقول ابن كثير أمر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه جل وعلا أنه مخالف لهم أنه مخالف لهم في ذلك فإن صلاته لله وأن نسكه لله ويذبح على اسم الله جل وعلا لا شريك له لا يذبح لطاغوت ولا يذبح لصنم ولا يذبح لولي ولا يذبح لأي أحد من هؤلاء المخلوقين إنما ذبح يكون لله سبحانه وتعالى ويذكر فيه اسم الله ولذلك قال الله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فإن أطعتموهم إنكم لمشركون فهنا ربنا سبحانه وتعالى بين في هذه الآية بأن لا يجوز أكل من ذبح لغير الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فإن أطعتموهم إنكم لمشركون فهذا صريح القرآن على أن المشركين كانوا يذبحون لغير الله سبحانه وتعالى وعلى اسم غير الله وهنا ربنا جل وعلا بينه بأن كما أن صلاة الإنسان لله جل وعلا كذلك ذبحه يكون لله سبحانه وتعالى وهذين العبادتين لا شك أنهما من أعظم العبادتين تقرب إلى الله سبحانه وتعالى حيث أن العبادة الأولى وهي عبادة الصلاة حيث أن الإنسان يركع ويسجد ويقوم لله جل وعلا لا شك هذا يدل على خضوعه ويدل على ذله لله جل وعلا ويدل على محبته لله سبحانه وتعالى ويدل على انكساره لله جل وعلا حيث يقف العبد منكسرا خاضعا ذليلا لله لا لا احد من الخلق هذا يدل على ان الانسان قد عبد الله سبحانه وتعالى وتقرب اليه بهذه العبادة العظيمة وكذلك قرن الله جل وعلا النسك وهو الذبح مع هذه الصلاة العظيمة التي هي عمود الدين ظرنا معها إيش النسك الذبح مما يدل على القرب كذلك والتواضع والافتقار وحسن الظن بالله جل وعلا وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله سبحانه وتعالى واضح فإن الإنسان حين يتقرب بهذه العبادة عبادة الذبح هذا يدل على تواضعه وعلى فقره وعلى انكساره وعلى بعده كذلك عن البخي لأن البخيل لا يستع لا يستطيع أن يستخرج من ماله شيء ولا أن يشتري كبشا يذبحه لله جل وعلا فإن الإنسان المسلم المؤمن التقي حين يستخرج من ماله ويذبح لله سبحانه وتعالى لا شك هذا يدل على تواضعه وعلى فقره وعلى انكساله وعلى طمينة قلبه لله سبحانه وتعالى ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله جل وعلا علي في قوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر أمره الله جل وعلا أن يجمع بين هاتين العبالتين العظيمتين وهما الصلاة والنسك وكما قلنا النسك هي الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجه الله فإنها من أجل القروبات فإنها من أجل القروبات إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه أتا فيهما بماذا؟ بماذا؟ بالفاء، فصلي لربك والحر، الدال على السبب يقول، فإنها دلت على أنها عظيمة. هذين العبادتين أتى بالفاء الدالة على السبب لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر الله سبحانه وتعالى وما أعطاه الله تعالى من الكوثر والخير الكثير والله جل وعلا قال فصلي لربك وانحر إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر هذا شكر عظيم لا بد هذا عطاء عظيم يحتاج إلى الشكر فأمره بالصلاة والنحر أي الذبح وأجل العبادات البدنية الصلاة وأجل العبادات المالية النحر حفظوها أيها الأحباب أجل العبادات البدنية ما هي الصلاة وأجل العبادات المالية ما هي النحر وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها من سابع العبادات كما عرفه أرباب القلوب الحية وأصحاب الهمم العالية وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن بالله جل وعلا هذا أمر عجيب وكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة لربه كثير النحر كذلك كثير الصلاة لربه وكثير النحر، فهنيا لمن كان عنده من الإبل ومن البقر والغنم، هنيا له أن يقدم هذا لله سبحانه وتعالى بأن يذبح ونوزع على التاجين، لأنها قرظة عظيمة، ولهذا أيها الأحباب كان من الأفعال. ما لا يقصد فيه إلا مجرد الذل لله سبحانه وتعالى والعباد له ومن ذلك هذا كل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن ذلك الذبح لأن إراقة الدم أبلغ في الخضوع والعبادة له ولهذا كان من كان قبلنا لا يأكلون القربان الذين كانوا من قبلنا أيها الأحباب ونحن في نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى بها علينا في هذا الدين العظيم أننا نأكل القربان نأكل الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا هؤلاء القوم الذين كانوا من قبلنا لا يأكلون القربان بل تأتي نار من السماء فتأكله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 بيّن الله جل وعلا أن الناس الذين كانوا من قبلنا لا يأكلون القربان حتى تأتي نار من السماء فتأكله وكذلك كانوا إذا غنموا غنيمة جمعوها ثم جاءت النار فأكلتها ليكون قتالهم محظا لله انظروا ليكون قتالهم محظا لله لا للمغنم ويكون ذبحهم عبادة محض لله لا لأجل أكلهم وأم, وأم وهذه الأمة أمّة محمد صلى الله عليه وسلم وسع الله عليهم لكمال يقينهم وإخلاصهم وأنهم يقاتلون لله جل وعلا ولو أكلوا المغنم ويذبحون لله ولو أكلوا القرضان ولهذا كان عباد الشياطين والأصنام يذبحون لها الذبائح أيضا فالذبح للمعبود غاية الذل والخضوع له قد حرم الله سبحانه وتعالى الذبح لغير الله جل وعلا فلما كان الذبح عباده وقرب إلى الله سبحانه وتعالى يتقرب بها العبد لسيده جل في علاه فقد حرم الله سبحانه وتعالى صرف هذه العبادة لغيره ومن صرفها لغيره لا شك أنه قد أشرك مع الله سبحانه وتعالى ومن تقرب بهذه الذبيحة لغير الله من صنم أو كوكب أو رجل صالح أو ولي من الأولياء فقد أشرك مع الله آلهة أخرى وكل من ذبح للحسين أو لعلي أو لمحمد صلى الله عليه وسلم بعد موته أو لفاطمة أو للبدوي أو لعبد القادر الجيلاني أو لهؤلاء الأئم الأطهار فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى لأن الذبح كما قلنا لا يكون إلا لله الذبح لا يكون إلا لله كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول الإمام النووي رحمة الله جل وعلا عليه في شرحه هذا الحديث لعن الله من ذبح لغير الله قال وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله جل وعلا كمن ذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى عليهم الصلاة والسلام أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولا تحل له أو هذه لا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا وقد نص الإمام الشافعي على هذا واتفق عليه أصحابنا أي من المذهب الشافعي فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله جل وعلا والعباد له كان ذلك كفرا فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا اسمعت يا أخوان فإن كان الذابح مسلما قبل هذا فكان الذابح مرتدا إذا ذبح لغير الله من الأولياء والصالحين والأصنام والأخشاب من آخره إذا كان مسلم فقد ذبح لغير الله فهو مشرك وهو مرتد والذبح للمعبود غاية الذل أيها الأحباب له ولهذا لم يجز الذبح لغير الله إطلاقا ولا أن يسمى غير الله على الذبائح وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله وهذا العلام ابن عثيمين رحمة الله عليه يبين لنا أيها الأحباب هذه المسألة ويفصل فيها تفصيلا رائعا حيث يقول عليه رحمة الله الذبح لغير الله شرك أكبر لأن الذبح عباده كما أمر الله جل وعلا بها في قوله سبحانه وتعالى فصل لربك والحر ولقوله جل وعلا قل إن صلاة ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فمن ذبح لغير الله فهو مشرك شركا مخرجا عن الملة والعياذ بالله سواء ذبح ذلك لملك من الملائكة او لرسول من الرسل او لنبي من الانبياء او لخليفة من الخلفاء او لولي من الاولياء او لعالم من العلماء فكل ذلك شرك بالله جل وعلا ومخرج عن الملة والواجب على المرء أن يتق الله سبحانه وتعالى في نفسه وأن لا يوقع نفسه في ذلك الشرك فإن الله جل وعلا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وأما الأكل من لحوم من لحوم هذه الذبائح فإنه محرم فمن أكله من ذبيحة ذبحت لغير الله فلا شك أن أكل هذه الذبائح محرمة إذا علمت أنها ذبحت لغير الله لأنها أهل لغير الله بها وكل شيء أهل لغير الله به أو ذبح على النصب فإنه محرم كما ذكر ذلك سبحانه وتعالى في سورة المائلة حيث قال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 لا يحل أكلها تماما وأنواع الذبح أيها الأحباب أقسام أنواع الذبح أقسام أولا أن يقع الذبح عبادة بأن يقصد بها تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه فهذا لا يكون إلا لله إطلاقا ها للمذبوح له تذللا وتقربا وخضوعا وذلا وانكسارا ويكون ها لا يكون هذا إلا لوجه الله سبحانه وتعالى واضح هذا لا يكون إلا لله فإنه غاية العبادة هي الخضوع أليس صحيح وغاية العبادة هي الذل وغاية العبادة هي الانكسار وغاية العبادة هي المحبة والتوكل فمن ذبح وهذه غايته لله جل وعلا فإن ذبحه صحيح أما إن ذبح لغير الله وعنده هذه الأشياء الذل والخضوع والانكسار لغير الله فقد عفل لغير الله ولذلك الله جل وعلا قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي قال لله الله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا أول المسلمين قال لا شريك له يعني لا يشرك معه في هذه العبادات أما الثاني من الذبح القسم الثاني من الذبح أن يقع الذبح إكراما لضيف أو وليمه في عرس أو لعرس أو نحو ذلك، فهذا الأمر أيها الأحباب قد أمرنا به إما وجوبا وإما استحبابا. لقوله صلى الله يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه صح فليكرم ضيفه وإكرام الضيف يكون على قدر المكرم فإن كان المكرم عنده من من الإبل ومن الغنم ومن البقر ذلك لأن هذا ليس ليس فيه تذلل وخضوع وانكسار ولا يقصد به العبادة لهذا الشخص أو هذا الضيف إنما يقصد به إكراما له ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف عندما راد أن يتزوج قال أولم ولو بشاه أولم ولو بشاه يعني اعمل وليمة حتى لو ذبحت شاتا وأعمل عليها وليمة واذع الناس لها عليها إذن هذا النوع الثاني من الذبح وهو جائز هذا إما وجوبا أحيالا يكون واجب وإما استحبابا ومن الأمور كذلك ثالثا أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به كالذي يذبح من أجل أن يتاجر أن يبيع اللحم كالآن القصابين الذين يذبحون فماذا نقول لهؤلاء هل ذبائحهم محرمة لا إنما ذبحت من أجل التجارة من أجل البيع بشرط أن يسمى عليها اسم الله جل وعلا هذه الذبائح إن, وقع إن وقعت من أجل التمتع بأكلها واضح أو الاتجار بها أو نحو ذلك فهذا من قسم المباح هذا أمر مباح والأصل في الأشياء الإباحة لقوله سبحانه وتعالى أو لم يروا أن خلقناهم مما عملت أيدينا أنعاما، فهم لها مالكون. قال جل وعلا وذللناها لهم، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فهذه ال في هذا هذا الغنم وهذه الإبل وهذه الأبقار هذه الله جل وعلا ذللها لنا فمنها ما نركبها ومنها ما نأكلها وأكلها لا يكون إلا بذبحها والذبح إن كان على وجه الاتجار أو البيع أو غير ذلك فهذا جائز لا إشكال فيه ولكن الإشكال حين تذبح هذه الذبائح لغير الله سبحانه وتعالى واضح إن شاء الله هذا معنى الذبح أيها الأحباب فإذا ذبح الإنسان ونيته التقرب إلى الله جل وعلا بخضوع وذل وانكسار فلا شك أنه قد أصاب السنة وقد أصاب الحق في ذلك إذا كان الذبح لله سبحانه وتعالى أما إن ذبح لغير الله جل وعلا للأولياء والصالحين والأصنام وغير ذلك فإن قصد بها هؤلاء بذبحهم الخضوع والذل وهذا هو شأنهم وهذا هو ديدنهم أنهم لا يقصدون إلا ذلك فهذا لا شك أنه من الشرك الأكبر نسر الله نسلمنا ويكون منه هذا والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نرحب بك وحياك الله ونأسف